ض ر ب ك لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد خذ هو رفيقك في الازمات أعود بالله سمع لمن و أ أن ش ه د ل ا إ ل ه إ لله ا ا ل وحده وشريكه ل ا ل وشهد أ أ ن محمد ا عبد ورسول الله ب ع د ف أ ه ل ن ا م ر ح ب ر س و ل الله ذ ا ا ل ل ق ا ء ا ل ط ي ب ا ل م ب ا ر ك و أ س أ ل ا ل ل ه عز وجل أن ي وجل وجل وجل و ل وجل وجل وجل وجل ن ج ل ن ا ل و ج م ع ي ن مع قرار ج ر ي ء ل ش خ ص ي ة من أعظم ا ل ش خ ص ي ا ت في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ه ي شخصية كتب ا ل ل ه عز وجل ل م ن ه ج ه ا ا ل ق ب و ل في ا ل أ ر ض و م ا أكثر من يقتدي بهذه ا ل ش خ ص ي ة مع أ ن ه ا ليست في زمن ا ل ص ح ا ب ة ولا التابعين إ ن م ا كانت تعيش في القرن ا ل ث ا ل ث الهجري هذه ا ل ش خ ص ي ة عندما توفيت يقول من حضر ا ل ج ن ا ز ة لم يجتمع في ج ا ه ل ي ة ولا في إ س ل ا م مثل هذا العدد لقد وصل العدد في جنازته إ ل ى أ ل ف أ ل ف مليون إ ن س ا ن في جنازته في القرن ا ل ث ا ل ث الهجري يعني مع ا ل أ ع د ا د التي كانت تعيش في ذلك الزمن تخيل هذا الرقم ألف ألف وكان في ستين أ ل ف من النساء على قبره وصلوا إ ل ى قبره لتشييع جنازته وفتحت كل الشوارع في ا ل م د ي ن ة التي مات فيها وكان الناس يدعون الناس الى ذ ي يمرون في ن الشوارع ل إ ا ل دخول البيوت للوضوء ل ل ص ل ا ة على هذا ا ل إ م ا م الجليل الذي توفي في القرن الثالث الهجري عندما مات و ر أ ى النصارى واليهود والمجوس هذه الجموع ا ل ه ا ئ ل ة وهذه ا ل خ ش ي ة و ا ل ر ه ب ة في قلوب الناس عندما مات هذا ا ل إ م ا م الجليل أ س ل م في يوم وفاته عشرون أ ل ف ا من النصارى والمجوس واليهود متخيلين الرقم ده شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية خد قرار جريء جداً يشبهه المؤرخون والفقهاء والعلماء المسلمون الموثوق فيهم الشخصيات تاريخ شخصية خد في جريء يشبهه والفقهاء قرار جدا أروع ده ي ج ب ه و ن هذا القرار بقرار الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في حرب المرتدين تخيلوا أ ي ش خ ص ي ة هذه و أ ي د ر ج ة هذه هذه د ر ج ة و ش خ ص ي ة ا ل إ م ا م الجليل الحبر العظيم ا ل ع ل ا م ة أ ح م د بن حنبل رحمه الله تعالى أ ح م د بن حنبل من كبار علماء المسلمين و هو صاحب المذهب الفقهي المعروف المذهب ا ل ح ن ب ل ي وهو رابع مذهب في الامام م ذ ه ب ا ل ع ر و ف ة ل ش ه و ر ر ة احمد ب ع و ا د في الترتيب ا ل ز ن حنيفة ي أبي الشفعي الأول مذهب إمام مالك إمام أ مذهب ثم مذهب أبي حنيفة ثم مذهب ثم مذهب م ح بن حنبل ك ت ت ر ي ب زمني حسب ظهور ا ل أ ئ م ة و ان ل ل الإمام ع م أحمد ا ء ب ح نتعرض ب قبل ل أن للقرار ا ل ج ر ي ء الذي أ خ ذ و ن أ خ ذ ف ك ر ة عن نشاته وكيف وصل إ ل ى ا ل إ م ك ا ن ي ا ت التي أ ه ل ت ه ل أ ن ي أ خ ذ مثل هذا القرار العظيم منذ الأيام الأولى لحياته رحمه الله وهو يربى على العلم وعلى ا ل ف ض ي ل ة وعلى الدين وعلى ا ل ش ر ي ع ة مع أ ن ه ربي يتيما فقيرا تخيلوا يا اخواني لم يكن له أ ب ومع ذلك كانت أ م ه ب أ ل ف رجل كانت أفضل تربيه افضل ت ر ب ي ة وكانت تذهب به إ ل ى مجالس العلم وكان العالم في ذلك الوقت العالم ا ل إ س ل ا م ي يتعجب الاباء يتعجبون كيف لهذا الطفل النابه أ ن يصل لهذه ا ل د ر ج ة وليس له أ ب يصرف عليه وينفق عليه بينما أ ب ن ا ؤ ن ا في ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ع ا ش ر ة و أ ب ع د من ذلك بالقياس له أ ح م د بن حنبل رحمه الله كان يتناقش كثيرا يتناقش السادسة السابعة سنوات سنوات المسجد أن من من يعني أن في في يذهب تسمح ست عمره عمره مع أمه سبع أو أو له وهو لسه إلى قبل صلاة الفجر ل و يقول س عند كان أن تريد يريد صلاة الفجر كما تريد أمه كان يريد أن يزهر مبكرا يزهر أمه ب مناسبا ل صلاة الفجر ليستطيع أن يجد مكانا مناسبا ليحضر ل مكانا ا فيه يجد ر أن د س بعد ص الهيثم ة ا ف ج ر انظروا إلى ذ ه ا ل ح م ة العلمية المبكرة هذا السن ا يقول ل في ي ه ا بن جميل وهو أ س ت ا ذ ه الذي رباه وعلمه قال إ ن عاش هذا الفتى فسيكون ح ج ة على أ ه ل زمانه ويقول يزيد ابن ا ه ر ويقول ن أنه كان ع علماء علموا ظ م أحمد من أحمد رحمه ويجل ويبجل أحمد بن حنبل وهو ويزيد هارون و صغير يجلت إلى جنبه ويزيد بن هارون من أكبر علماء الحديث الذين ي جنبه حنبل طفل إلى حنبل الله بن بن أكبر بن الشافعي والشافعي على ف ك ر ة أ س ت ا ذ احمد بن حنبل يقول له يا له عبدالله أبا عبد الله أ ن تخيل م أعلم أ ل ب ا ب ا الصحاح مننا ر ت خ انظر الى ن ظ ر إ كلام الشافعي رحمه الله يقول لحمد حنبل بن يا أ ب ا عبد الله أ ن ت م أ ع ل م ب ا ل أ خ ب ا ر الصحاح منا ف إ ذ ا كان خبر صحيح ف أ ع ل م ن ي حتى أ ذ ه ب إ ل ي ه كوفيا كان أ و بصريا أ و شاميا في أي بلد أذهب إليه لكن دلني عليه لا يمتنع القرار ش ا الله أن يذكر هذه المعلومة كان ف في ع ي يذكر رحمه هذه أن م ة التواضع لكن في نفس الوقت لكن نفس ن في أ ظ إلى ل ل ش ا هذا ا ه د ح ب الذي ع يعلم ا كان أساتدته ل م من أكثر نتحدث عنه في ح ي ا ة أ ح م د بن حنبل والذي قارنه الكثيرون بالقرار الذي أ خ ذ ه الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في زمان ل ر د ة المعتزلة هذا القرار هو القرار الوقوف أمام ق في ض ي ة خلق ا ل ق ر آ ن ما هي ق ض ي ة خلق ا ل ق ر آ ن ومن هم ا ل م ع ت ز ل ة ا ل م ع ت ز ل ة م د ر س ة ف ك ر ي ة ظهرت في العالم ا ل إ س ل ا م ي في أ و ا خ ر أ ي ا م هارون الرشيد لكنها ظهرت بشكل كبير جدا في أ ي ا م ا ل م أ م و ن ابن هارون الرشيد وهذه الفرقة المعتزلة اعتمدت فيه كثير من أ ح وقال ا ل على ل ه كتب ف ف س احمد الكتب كبير ب ا بن حنبل رحمه الله وكبار علماء ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله عز وجل غير مخلوق يعني كلام الله عز وجل أ ز ل ي ق د ي م هو مع الله عز وجل والله عز وجل ليس له أ و ل وليس له آ خ ر فهو كلامه سبحانه وتعالى لكن أ ص ر ا ل م ع ت ز ل ة وعلى ر أ س ه م رجل اسمه احمد بن أ ب ي دؤاد أ ص ر على ان ا ل ق ر آ ن مخلوق كسائر المخلوقات وفي ذلك تداعيات خ ط ي ر ة يا إ خ و ا ن ي و ي خ و ا ت ي التداعيات ا ل خ ط ي ر ة أ ن كل مخلوق يعتريه النقص ف إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن مخلوقا فيعتريه النقص التداعيات ا ل خ ط ي ر ة أ ن ه م لا يثبتون الكلام لله عز وجل والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنا التداعيات ا ل خ ط ي ر ة أ ن كل مخلوق يفنى كل مخلوق يموت وهذا ب ذ ل فالقرآن لا يحفظ على ك يحفظ ل مخالف ق و وهذا ل ة م لما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى إ ن ا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يعني تدعيات خطيرة جدا خطيرة ومن هذه الأمور الأخطر بالقوة أصلا لم يكتفوا ب أ ن يخرجوا هذا القول المبتدع و أ ن يخرجوا بهذه ا ل م ق و ل ة ا ل ف ا س د ة ولكنهم أ ص ر و ا على فرض هذه المقوله ة عامة على الناس ل ل ا و ب على ي دلوني أي عمل ينبني ك م عمل ل ع هذا الكلام إن صحة أو فسد أي فسدة عامه م ل عليه ينبني في ي ح ة حياة البطلة الناس لا ينبني شيء في حياة الناس إلا الأشياء ينبني شيء في و ع على ذلك أصروا ذ ا ا ل أ أ م م م ر السيطرة على فكر واستطاعوا و ا على ل ن ا ب ن هارون الرشيد و ب د أ ا ل م أ م و ن يطبق هذا ا ل ر أ ي على الناس بل و ب د أ يمتحن الناس في ذلك أ ر س ل ا ل م أ م و ن ر س ا ل ة إ ل ى عمله ا على بغداد ودعاه إ ل ى أ ن ي س أ ل الناس جميعا والعلماء والعالم الذي يمتنع عن أ ن يقول أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق تقطع عنه ا ل أ ر ز ا ق يعني فيش من ما مرتب الدولة ل ل ل ع ا معظم الذي ي م مرتبا كلام مخلوق ل للدولة لا الكرآن الله وجل يأخذ غير أصر أن إن ن عز ر و ا إلى الفتنة كيف تكون ع ظ م الناس أخذت ب ا ل ط قالت ي ن ا ا س ق ل خ ل ا ص ا ل ر آ ن ن مخلوق زي ما زي أ ت ب ت ق و ل و ا حتى و إ ن كان يبطن في داخله غير هذا الكلام إلا عدد قليل جداً من العلماء ثبت في بغداد أربعة من العلماء جدا بغداد عدد أربعة في من من ثبت ولما استدعاهم حاكم بغداد في ذلك الوقت و أ خ ذ يحقق معهم وشعروا بالالم الشديد, أو الأذى الشديد الذي من الممكن أ ن ي ق ع عليهم ثبت أ ث ن ا ن وتردد أ ث ن ا ن اما ا ل ل ذ ي ن ثبتا فهما أ ح م د بن حنبل رحمه الله ومعه شاب صغير اسمه محمد بن نوح ف ا ل ا ث ن ي ن دول اتجاههم تهديد مباشر من ا ل م أ م و ن أ ن ه م ا س ي ح م ل إ ل ى قصره وتهديد مباشر بالقتل مباشر إذا أصر على هذا ا ل أ م ر وصل ا ل أ م ر إ ل ى تقييد أ ح م د بن حنبل وتقييد محمد بن نوح وحملهما إ ل ى قصر ا ل م أ م و ن وفي الطريق سبحان الله مات محمد بن نوح في قيوده ولم يبق إ ل ا أ ح م د بن حنبل فقط يصر على أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله عز وجل ويقاوم, البدعة ويقاوم الفكر ب د ع ة ويقاوم ا ل الضال الذي نشره أ ح م د بن أ ب ي دؤاد و أ ي د ه ا ل م أ م و ن ب ا ل ق و ة ا ل ع س ك ر ي ة و ب ق و ة الشرطه ة طبعا الناس ل ك ا كانت المأمون هذا الطريق سبحان الله السماء بن حنبل تشفق في وفي رفع طريقه قصر على إلى حنبل إلى أحمد أحمد بن بصره وهو ودعا ل ل ه عز وجل وقال اللهم إ ن هذا الرجل قد غره حلمك ف ت ع د على أ و ل ي ا ئ ك بالضرب والقتل اللهم إ ن كان ا ل ق ر آ ن كلامك غير مخلوق ف ك ف ن ا مؤنته حين ريحنا من هذا الظلم الذي يفعله وسبحان الله قبل أ ن يصلوا الى قصر ا ل م أ م و ن وصلهم خبر أ ن ا ل م أ م و ن قد مات ومات ا ل م أ م و ن ولكن تولى من ب ع د المعتصم والمعتصم له تاريخ طويل كما تعلمون جميعا في الجهاد والغزو والمعارك وهو صاحب فتحه ة أمورية ولو يعني معارك من ولو ورجل الأول كثير رجل عسكري ورجل حربي من الطراز يعني ل ن ك للأسف الشديد و ق ع في نفس الفتنة التي وقع فيها التي ا ل وقع م أ م و ن و ا خ ت ب ر الناس بل كان أشد من المأمون اختبارا وكان بل من أشد ي ق ع استدعى المعتصم تحت أحمد سيطرة أبي أكبر دؤاد ابن بشكل أحمد بن حنبل بن وحدثت ب د أ ي معه و ح مناظرات ث ل ا ث ة بين أ ح م د بن حنبل رحمه الله وبين العلماء الذين على منهج أ ح م د بن أ ب ي دؤاد بل إ ن من هذه المناظرات كانت مع أ ح م د بن أ ب ي دؤاد شخصيا وفي كل هذه المناظرات كان أحمد بن دؤاد بن يغلب وكان أحمد بن حنبل ينتصر ومع ذلك بن حنبل أحمد ينتصر ك القران ن يصرون و ا ع ى حتى حبسه ي ط ل الكلمة التي ي ي د و ن ل ق ر آ كما يريدون مخلوق وليس كلام الله عز وجل في هذا الوقت ب د أ أ ح م د بن حنبل يهدد تهديدا صريحا ب أ ن ه سيتعرض للقتل وسيتعرض للجلد ب د أ الكلام بقوله يا أ ح م د قل لي ولا تخف فرد عليه أ ح م د بن ح م ب ل ردا قويا وقال له والله يا أ م ي ر المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال ذ ر ة من فزع منك انظر إلى الكلمات في منتهى القوة وفي منتهى الأمان إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى فقال المعتصم ما في القرآن فقال أحمد كلام منتهى منتهى يعني رب إلى إلى تقول الله مخلوق مثل أحمد قديم علم في وفي في غير إ ذ ا قلت أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله هذا ا ل ق ر آ ن مخلوق فعلم الله كيف يكون وقال أ ح م د بن حنبل هذه الكلمات إ ن قلت أ ن علم الله مخلوق فقد كفرت بذلك ل أ ن ك تنفي عن الله العلم قبل أ ن يخلق هذا العلم إ ن م ا هذا العلم أ ز ل ي مع الله عز وجل والله ليس له أول و ل اول آخر فكذلك علم الله ليس له أ ولا آخر و ك ل اخر م الله ولا ليس له أول آ قال تعالى و إ ن أ ح د من المشركين استجارك ف أ ج ر ه حتى يسمع ك ل الله م ا ثم أ ب ل غ ه مامن ا ثم د ف ع و ا ب أ ح م د ابن حنبل في السجن في السجن أ د خ ل له عم عمه وعم أ ح م د ابن حنبل حاول أ ن يقنعه أ ن يغير هذه ا ل ن ظ ر ة و أ ن ي أ خ ذ بالتقيا يعني أ ن يجاريهم في الكلمات و أ ن ي أ خ ذ بالتقيا فقال له أ ح م د ابن حنبل ك ل م ة ج م ي ل ة جدا تعبر عن م ب د أ الداعي العالم قال له الجاهل يجهل والعالم يسكت فمن لهؤلاء الناس يعني إ ذ ا كان الجاهل م ا يعرف ش الجاهل جاهل خلاص الجاهل يجهل والعالم الذي يعرف يسكت ولا يتكلم بالعلم فمن يعلم الناس من يشرح للناس من يبين للناس ا ل س ن ة من ا ل ب د ع ة الحق من الباطل الصحيح من السقيم فسكت عم أ ح م د بن حنبل و أ د ر ك أ ن الرجل سيثبت على هذه الفتنه ة أحمد بن حنبل بن كان معه م احد ل س ج و ن يشرب ن الذين سجنوا كان في قضية ي خمر كان يشرب الخمر فسجن من تكرار شربي للخمر فوجد احمد بن حنبل مهموم وحزين وهو في هذا السجن ف س أ ل ه عن امره فقال والله ما اخاف الموت ما اخاف القتل ولكني اخشى فتنه ة الصوت خلي بالك يعني احمد خلي حنبل مش خايف يعني بن مش يموت في سبيل الصوت ل لكن ل ه من فتنة خايف الصوت ا يعني, الصوت يعني من خايف يتجلد من الصوت القربك فيقوده ا ل أ ل م إ ل ى قول ما لا يريد فانظروا إ ل ى تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى قال له هذا ذ ا ل يا حبس معه في ل قال ل س ج ن هذا يا ه يكلم أ ح م د بن حنبل لقد جلدت أ ن ا أ ل ف جلد ة أ ل ف صوت ل لأش... أ ن ي أ ش ر ب الخمر أ ف ل ا تجلد أ ن ت في سبيل الله انظروا إ ل ى الكلمات هذه الكلمات قالها رجل مخمور رجل يشرب الخمر يدخل ش ر الخمر ب ي في كل م ر ة الخمر يجلد أربعين جلدة جلدة يخرج مرة ثانية للشارع تمانين ثانية جلدة جلدة ثم في ش ر ب ا ل خ مره من جديد فيقام الحد من جديد ي ع ل الخمر ح د جديد جلدها من الرجل في سبيل وهكذا وهكذا وهكذا صوت هذا ا ألف ل أفلا تجلد أنت ف تجلد يجلد سبيل الله عز و فيقول أ ح م بن حنبل في س ر ب ذ ل كل انظر ا هذه ك ل مره ا الإطمئنان وجعلت السكينة ا ت جعلت وجعلت تدخل يعني في قلب أحمد بن حنبل بن ثم قال له الرجل لا ل ع يا ك ي إ م ا م إ ن م ا هو الصوت ا ل أ و ل أ و الثاني وبعدها لن تشعر في أ ي مكان ينزل هذا الصوت يمزحه ويداعبه في مثل هذا الموقف ويقول له إ ن ك لن تشعر إ ل ا بالصوت ا ل أ و ل أ و الثاني وبعدها ستتحمل ب ق ي ة ا ل أ ص و ا ت ثم قال ب ه مرة ثانية ا له م م ع ت ص و د د ه له ثم قال يا ح و ل أن يترفق ق معه احمد ل له يا أ والله إ ن ي عليك لشفيق إ ن ي أ خ ا ف عليك أ ك ث ر مما أ خ ا ف على ابن هارون قل هذه ا ل ك ل م ة و خ ل ص نفسك فقال إ ئ ت و ن ي ب ك ل م ة من كتاب الله عز وجل أ و من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق و ل بها أ ن ا لا أ ق و ل ببدعه فقال المعتصم لعنك الله لقد شعرت أ ن ي قد اقتربت منك و أ ن ه فيك أ م ل ثم نادى على الجلادين وقال ج ل د و ه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 فنزل على ظهره الصوت ا ل أ و ل فقال بسم الله فنزل الصوت الثاني فقال ما شاء الله فنزل الصوت الثالث فقال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فنزل الصوت الرابع فقال ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق وثبت على هذا ا ل أ م ر و أ خ ذ ت ا ل أ ص و ا ت تنزل, تنزل على ظهره وهو صامد رحمه الله اقترب منه أ ح م د بن أ ب ي دؤاد زعيم م ع ت ز ل ه صاحب كل هذه ا ل ف ت ن ة وقال له يا أ ح م د قل لي في أ ذ ن ي ا ل ق ر آ ن مخلوق أ خ ل ص ك من عذاب ا ل خ ل ي ف ة فقال له أ ح م د بن حنبل يا أ ح م د بن أ ب ي دؤاد قل لي في أ ذ ن ي ا ل ق ر آ ن كلام الله أ خ ل ص ك من عذاب الله عز وجل أ ش ه د لك عند الله عز وجل أ ن ك قد برئت من هذه ا ل ب د ع ة التي امتحنت فيها المؤمنين وامتحنت فيها علماء المسلمين لكن لم هذه الكلمة وظل أحمد بن حنبل يعذب رحمه الله وكان صائماً وكان هذا التعذيب في الظهيرة وحملوه إلى السجن وهو لا الضرب الشديد يكن وكان وكان يكاد بن أحمد رحمه صائما من يعذب في يفيق هذه هذا وهو وقال الطبيب الذي ذهب إ ل ي ه لقد ر أ ي ت من ضرب قبل ذلك آ ل ا ف المرات ولم أ ر ى ضربا مثل هذا الضرب و أ ت ي له بماء ليشرب فرفض أ ن يشرب رحمه الله إ ل ا أ ن يتم صيامه أعد في اعد ل س ج ن قد إيه؟ أ في السجن سنتين ونصف ثمانيه وعشرين شهر التي يريدون مرت ا ل أ ي ا م وكادت أ ن تحدث ف ت ن ة في بغداد واجتمع الناس وحاصروا قصر المعتصم يطلبون إ خ ر ا ج أ ح م د بن حنبل إ م ا م المسلمين وخير المسلمين وفاضل المسلمين أ ن يخرجوه من السجن فخشي المعتصم أ ن تحدث ث و ر ة ك ب ي ر ة في داخل بغداد فأخرج في أحمد داخل السجن حنبل من بن بيته ولكن وضعه في داخل بيته قيد الحبس أ و ا ل إ ق ا م ة ا ل ج ب ر ي ة ممنوع من الكلام ممنوع من التدريس ممنوع من ا ل خ ط ا ب ة ممنوع من التحديث بحديث ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن يقول أ ن ا ل ق ر آ ن كلام المخلوق كما كانوا يريدون ورفض أ ح م د بن حنبل ذلك فحبس في بيته ومرت ا ل أ ي ا م إ ل ى أ ن تولى الواثق بالله بعد المعتصم بالله تولى الحكم وكان على نفس الشاكله ل المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ل ة يعني ا ثم ثم ب كلهم يقول بهذه المقولة ومع ذلك أحمد بن حنبل كل يقول المقولة حنبل هؤلاء ل ل بهذه ومع أحمد يعاصر بن ا خ في ا ء و ث ب ت عهد ل ى ع ق ي د ت ويثبت على عقيدته ويثبت, على شجاعته ويثبت على قوتي وبأسي ولا يقبل ب شجاعته على على أ الواثق أن ي ق و ببدعة كتاب رب سبحانه العالمين ما ذكرت في ت ع ل ولا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ل ى و ا ا في في سنة عهد الواثق بالله جاء رجل من العلماء إ ل ى أ ر ض بغداد وسمع بهذه ا ل ف ت ن ة ف أ ر ا د أ ن يحل ا ل م ش ك ل ة فذهب إ ل ى الواثق بالله وقال لو عندي م ن ا ظ ر ة أ س ت ط ي ع أ ن أ ن ا ظ ر بها أ ح م د بن أ ب ي دؤاد فقال الواثق بالله تعال ى ناظر أ ح م د بن أ ب ي دؤاد ويحضر هو المناظره ة فقال الرجل واسمعوا إلى ذ ه الكلمات ا ل م و فقال ة من ه ذ ا ر ج ل الرجل ذ ي لا ن ع ف اسمه ولكن الله ولكن و عز وجل يعرفه قال الرجل هل ها هل سطر هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ً فقال أ ح م د بن أ ب ي دؤاد لا فقال الرجل للواثق هذه و ا ح د ة يعني سجل هذه عندك أ ن الرسول ل الله س ل م لم يستر لو قال ستر إ ذ ن لم يبلغ ا ل ر س ا ل ة إ ذ ن كفر أ ح م د بن أ ب ي دؤاد إ ذ ا قال هذه الكلمات ف أ ح م د بن أبي دؤاد ق ا لا ل لم يستر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ً فقال هذه و ا ح د ة سجلها عندك ثم قال هل كان الله عز وجل صادقا ً عندما قال اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي و ر د ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فقال نعم كان صادقا و إ ذ ا قال بغير ذلك كفر فقال الرجل للواثق هذه ا ل ث ا ن ي ة سجله عندك ثم قال وانظر إ ل ى الكلمات ا ل ق ا د م ة قال هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل م ع ل و م ة هل علم ان ا ل ق ر آ ن مخلوق فقال أ ح م د بن دؤاد نعم علم ذلك فسكت ق ا ا ل أعلم ذلك و و ع ه أن ي س ع ن ه ا وعلم ل ا ص ح ا ا ب ة و و س ع ه م أن يسكتوا عنها وعلم التابعون وواسعهم أن يسكتوا ت وعلم ا ل ا بن ع و و و ابي س يسكتوا يسعك أنت أن تسكت فسكت ع عنها ه م ولم أحمد أن أنت أن ن أ ب دؤات لم يستطع أ ن يرد على هذا السؤال يعني إ ن كانت هذه المعلومه ص ح ي ح ة و إ ن كان ا ل ق ر آ ن كما تكون مخلوق هل تكلم بذلك رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم هل تكلم بذلك الخلفاء الراشدون هل تكلم بذلك ا ل ص ح ا ب ة هل بهذه علموها عنها وسعهم؟ تكلم بذلك التابعون؟ لماذا تتكلمت الكلمات؟ ألم ألم أليس الاتباع؟ أنت وسكتوا تسكت سكتوا؟ كانوا يسعك كما ما إذا سنة فقال ل تتكلم؟ م ا ا ذ ف أ ح م د بن أ ب ي دؤاد بمنتهى التبجح إذن اذن انظر إلى الكلمات وانظر إلى الله هؤلاء المنافقون الأخطاء إلى إلى وجل مثل فقال كيف يوقع هذه عز في لم يعلمها قال لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتها س ل م و أ ن ت فوضع الواثق بالله يده على فمه يكتم ضحكه من موقف أحمد بن أبي د بن ؤ احمد د تخيل يعني عرف أن أحمد بن أبي د ؤ ابي د هزم هزيمة ك ر ة ج دؤاد ا المناظرة وعاد الواثق بالله من يومها وقد رفع الامتحان لكنه ما في رفع ي هذه لكنه من وقد زال م م ن ب ي ع ت ق به المعتزلة يعني الواثق بالله رفع الاختبار لكنه لم يرفع الاعتقاد هذا عن الناس وظل أ ح م د بن حنبل حبيسا في بيتي لا يتكلم مع الناس إ ل ى أ ن مات الواثق بالله وتولى المتوكل على الله وكان على معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و أ ظ ه ر ا ل س ن ة و أ ب ط ل هذا الاعتقاد و أ خ ر ج أ ح م د بن حنبل من بيته وعظمه وبدجله وقدره و أ ع ا د ه إ ل ى المسجد و أ ع ا د إ ل ي ه آ ل الاف ف آ ا ل ط ل ب ة العلم الذين يستمعون منه الحديث ويتعلمون على يده ونصرت ا ل س ن ة ومحقت ا ل ب د ع ة وانتصر أ ح م د بن حنبل رحمه الله في قراره الجريء الذي أ خ ذ ه ومر به في أ ر ب ع خلفاء من خلفاء بني العباس يا إخواني وإخواتي ذهب ا ل أ ل م وسيبقى ا ل أ ج ر إ ن شاء الله ذهب ا ل أ ل م وحفظت ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ذهب ا ل أ ل م وتعلم الناس العلم الصحيح كل ذلك بفضل ثبات العالم الجليل والحبر ا ل أ م ة أ ح م د بن حنبل رحمه الله ن س أ ل الله عز وجل أ ن يكثر من أ م ث ا ل ه و أ ن يفقهنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يحفظ س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ينصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أسلق لا تتردد شق طريقك بالعزم رأي واحد لا شق دربك تتردد واحد يتعدد طريقك رأي خذ <سؤال> بك <تضغر> في الازمات واجعل حسن الظن بربك زدا ويقينا وثبات وارفع <مجعل> رايه حق وامضي <تجن الفير من الهدى>